صلى الله على محمد وآل محمد الطاهرين كان الكلام في المقام الثاني وهو أنه إذا كان عليه دين من سنين سابقة وربح في هذه السنين فهل يستثنى؟ بين السنين السابقاء من ربح هذه السنة أم لا السيد قدس سراه يقول فرق بين الدين واداء الدين نفس الدين لا افتحنا من الرجل أداء الدين باستثناء الفرق بينهما هذا أنه عليه دين تسع وربح في هذه السنة تسع مائن سنين سابقة هل أنه يعد ربح مئة فقط لأن الدين أساسا مستثنى من الربح سواء أداه أم لم يؤدد هذا معنا. إذا قلنا بأن الدين مستثنى من الرئيب فمعناه يقال في هذا المثال ربح مئة سواء أدى الدين أو ما أدى الدين قال يربح مئة لأن الدين أثاثا مستثنى من إذا نقول الدين مو مستثنى المستثنى أداؤه يعني ما لم يؤده يقال ربح آن إذا أداه يقال ربح مئة ففرق بين المطلبين بين أن نقول نفس الدين مستثنى من الربح أو نقول أداء الدين مستثنى من الربح السيد أخوي قد يسره يقول لا نفس الدين مستثنى لان لأن ما يستثنى من الربح مؤونة سنتيه لا مؤونة سنين سافقة ظاهر الادله دلت على لزوم الخمس في الربح منذ ظهوره ثم الأدل الأخرى دلت على جواز صرف هذا الربح في مؤونة عامه، مؤونة عام هذا الربح، ولم تدل الأدل على جواز صرف هذا الرب في مؤونة الأعوام السابقة، إذن فلا دليل على استثناء نفس الدين، ما نقول لأنه أداءه، نفس الدين مؤونة سنين سابقة، لا مؤونة هذه السنة، فلا يصلح الاستثناء من ربح هذه السنة. لأن الذي يستثنى من ربح هذه السنة مؤونة هذه السنة لا مؤونة السنين السابقة صرابح هذا المعنى الآن نجي للمسألة الأداء يجوز أداؤه من هذا الربح أو لا؟ لأن أداء الدين مؤونة لهذه السنة وإن كان نفس الدين مؤونة سنين سابقة نفس الدين ما سنين سابقه لكن ادائه من مقونه هذه السنة فان من اوضح مصادق المقونه فك الدين الانسان فك الانسان لديوني ولو كانت قبل عيش السنه او كان هذا الدين سواء كان استدان للمؤونه سابقا او ما استدان للمؤونه سابقا ما يهم انه سدانه لاي شيء سدانه للمؤونه ولا غير المؤونه فك الدين من اوضح مصادق المؤونه وبما أن نفق في هذه السنة فإذن الأداء من مؤونة هذه السنة فيصبح استثنائه من الرئيس يقول لكن صاحب العروه قدس سره قال بشرط أن لم يكن متمكلا من الأداء إلى هذه السنة ولم يصبح إذا افترضنا أن شخصاً كان عليه دين من سنين سابقة وما تمكن من أدائه إلى هذه السنة هنا بل أداء الدين يستثمونها فهنا الآن في الأداء هنا في نفس الدين ونفس الدين يتعين أما إذا كان متمكن كان بإمكان أن من سنين سابقة ما سدد وأضطأ إلى هذه السنة أداء الدين هذه السنة من الربح لا يستخدم فيجب الخمس في الألف بكاملها وإن أدى منها الدين وصارت مئة لأن أداء الدين لا يجوز منها على الربح ما دام كان متمكنا من أدائه في السنين السابقه واضح سيدنا قدس سروه يورد عليه أصل الإيراد صحيحاً كما يجيب الإيراد ما حدث عنها يقول هكذا مسألة ما إليها رب التنقم على مكانك مسألة الإيراد أنه من مؤونتي أو من مؤونتي هل من مؤونته هذه السماء أن يفك ديونه أو ليس من مؤونته إذا يقول من مؤونته إذا تقول مو من مؤونته فالعلّ كونه مو من مؤونته مو لعلّ أنه لم يتمكن من أدائه بسنين سالطة لعلّ تختلف سيدنا الخوي قدس سره يقول لا المفروض أن يكون المبنى هكذا هل أن أداء الديون السابقة هي ديون سابقة لكن كلام في أدائها هل أن أداء الديون السابقة من مؤونة هذه السنة أو أن أداء الديون السابقة من مؤونة السنين السابقة، إذا قلنا بأن أداء الديون السابقة من مؤونة هذه السنة يستفرد، فلا يجب الخص بعد أداء الدين. إذا قلنا أداء الديون السابقة من مؤونة السنين السابقة مثل الديون كما أن الديون من مؤونة سن من مؤونة السنين السابقة. اداؤها ايضا من مؤن السنين السابقه فإذا لا ليس الرابع مفروض ان تبني على هذا مو تقول بأنه ان كان متمكنا من الاداء في السنين السابقه لا يستدنى ان لم يكن متمكنا من أداء الاستدناء التمكن وعدم التمكن لا دور له في الحكم ما له دور وموضوعية في الحكم انه من مؤن هذه السنه او من مؤن السنين السابقه واضح اشكال سي الظاهر ان اصل الاراده بالتمام يعني في الحكم تمام ولكن في غيره لان صاحب العروه ليس مراقب دوران الحكم دار التمكن عليه صاحب العروه قدس سره ياخذ التمكن على نحو الطريقيه لعنوان العونين صاحب العروه قدس سره يقول هكذا ادااع الديون السابقة من مؤونة هذه السنة او وليش من مؤونتها حقوكم داير مدار المؤونة وعدم المؤونة مثل ما ده هو ينفل لكن العرف يقول اذا كان متمكنا من الادا في السنين السابقة ولم يؤدي الى هذه السنة لا يعد الادا من مؤونة هذه السنة اذا لم يتمكن من الادا في السنين السابقة نعم يعد الادا من مؤونة هذه السنة صاحب العروه لا يقول بان الحكم دائر مدار التمكن وعدم التمكن الحكم دائر مدار صدق المؤونه عرفاً وعلى الصدق انما صدقها عرفاً يتوقف على انه ليس متمكنا من الأداء في السنين السابقه اذن النقد على صاحب العروه من هذه الجهه غير لو كان صاحب العروه يقول بان الاستثناء من الرد يدور مدار التمكن وعدم التمكن من كان متمكنا لا يستثنى منه من لم يكن متمكنا يستثنى لو رد عليه الإشكال من مدار على المؤونه لا اعلم التمكن لكن صحيح ان التمكن عدم التمكن طريق لاحراز المؤونه وعدم احرازها إن كان متمكناً في السنين السابقة لا يعد الأدى من مؤونة هذه السنة إن لم يكن متمكناً يعد الأدى من مؤونة هذه السنة فقد أخذه على نحو الطريقية لإحراز المؤونة ولم يأخذه على نحو أنه موضوع الحب صار واضح نعم يرجع عليه على صاحب العروان أنه لا نسلم أن التمكن في السنين السابقة يخل بعنوان المؤونة أخر أخر. نقول هاتذو الحكم يدور مدار مؤونة هذه السنة وعدم المؤونة هل أنه اداء الديون السابقة من مؤونة هذه السنة أو ليس من مؤونتها نقول من مؤونتها عرفا هكذا العرف يقول اداء الدين من مؤونة هذه السنة سواء كان الدين للمؤونة أو لغير المؤونة سواء كان متمكنا من أداء السن سلقة أم لم يكن متمكنا العرف يقول أداء الدين المأوى الفكدين بعد المأوى هذه سنة تمكن سابقا أم لم يتمكن استدانه سابقا من المأوى أم لم يستد من أداء الدين فعلا من المأوى هذا كلام صحيح فالاشكال مع صح العرف في النتيجة ما في كيفية الاستدلال هذا والظاهر تحقق الصدق المذكور عن صدق الوان المقام فان من شاء هذا الدين وان كان قد تحقق سابقا الا انه بنفسه مؤونه فعليه لاشتغال الذمه به ولزوم الخروج عن عهدته سيما مع مطالبه الدائن بل هو حينئذ من اظهر مصادق المؤونه بايته ان سببه سابق اما هو مؤونه بالفعل فالسبب سابق للمسبب فهو نظير من كان مريضا سابقين أو قتل شخصا سابقين أو قتل فما لأحد سابقين لكنه ما في مكان إلا الآن مثلا فإنه على التقديرين السبب سابق وأما المسبب هو عنوان المؤوناء فهو بالفعل فتحصل أن الأظهر أن أداء الدين السابق سواء كان متمكداً من أدائه سابقا أم لا يعد أيضاً من المؤونة وإن لم يكن الدين بنفسه معدودا منها فلا يستثنى من أرضاح هذه السنة من غير أدائهم فيفرق حينئذ بين الدين المتأخر وبين الدين السابق قال هكذا الدين الذي بعد الرح غير الدين الذي قبل الدين الذي بعد الربح يستثنى من الربح نفس الدين مؤداؤه كما ذكرنا ما يسلق على الربح ما يقال الف الربح الف هو مطالب به من بعد الدين الذي بعد الربح مستثنى من الربح اداه ام لم يؤديه الدين الذي قبل الرب هو ديون السنين السابقة نفس الدين غير مستثنى أداؤه مستثنى هذا هو الفرق بين الدين السابق للربع والدين اللاحق لأنه أيضا فرق سابقا في الدين اللاحق طرق المؤونة طرق غير المؤونة أن الدين اللاحق يعني الدين الذي بعد الرب إن كان للمؤونة فنفسه مستثنى من وإن كان لغير المؤنة يفصل هل أنه مستدانه موجود أو غير موجود فإن كان مستدانه موجود مثل الفرس فالربح انتقل من مال إلى مال من باب تبديل من مال إلى مال يعد الفرس ربحا ويقدر بقيمته الفعلية آخر السنة صار واضح؟ وإن كان تالفا للإستدان التاريخ هو ما أدى لا يستثنى من الرئيس هذا هذا كله فيما إذا لم يكن بدل الدين موجودان أما لو كان موجود كما لو استدان سابقا مالا واشترى به دارا والآن في هذه السنة ربيع. خب هذه الدار الذي استدامها لأي شيء للمؤونة ولغير المؤونة إن كانت لغير المؤونة أردت أنه واضحة والله لأنه يكون نفسه حكم السابق إن بعد تبديل الربح من مال الإلامة عند الآن السنة هذه ألف وهو قد اشترى دارا من سنين سابقة بدين تساوي مثلا سعمانا يجوز له بلا إشكال فك دينه وإن كان هذه الدارة بدانها مولي مؤونة ستدى من قدر بلا إشكال يجوز له فك دينه من هذا هربيني. نعم إذا فكلينه من هذا الربح من نسبه للألف ربح مائة لكن بالنسبة للدات تعد هي بنفسها ربحان هي بنفسها تعد واضح واما اذا كان للمؤونة استدان الدار هذه للمؤونة لا يجب يجوز له ان يؤدي دين الدار من نفس الرب ومع ذلك الدار لا خمسه لانها ليست فهو كما لو اشترى فعلا من هذه الارض حتى اشتري دار في السنه السابقه واشترى دار في هذه السنه جميع مستثنى ومن هذا القبيل اداء مهر الزوجه فله ان يؤدي كل سنه مقدارا من مهرها بلا قومنص لأنها من صفة الرب في المؤمنين المقام الثالث بذيب إذا استدان هذه السنة لكن قبل ظهورها تلك السنه شو المقام الأول كان استدان هذه السنة بعد ظهورها المقام الثاني كان استدان في السنين السنة مقام الثالث أستدان هذه السنة لكن قبل ظهوره ربع في أول محرم ظهر له ربع في رجاء هل يستثنى الدين الذي أول محرم من ذلك الذي حصل في رجاء أم لا سيدنا قدسة الرجال هذه مضة المسألة خلاف بيننا أو بين الصحابة الرجال وصحابة الرجال يستثنى لأن المبدأ مبدأ السنة حين ظهور الرجال لا أسترد الله صاحب العروة قال يستثنى إيش لأن المبدأ مبدأ أول الشروع في الكاس. فإحنا قلنا لا يستثنى لأن المبدأ مبدأ السنة أول ظهور الربح <تصفيق> ففي الواقع على مبنانين ما صار الدين في نفس السنة صار الدين في سنة أخرى لأنه إذا كان مبدأ السنة ظهور الربح فالدين في سنة غير سنة الربح لا محالة الدين لا محالة يكون في سنة غير سنة الرف الحقو حكم الديون السابقة إلا قلنا نفس الدين غير مستثنى لكن أداؤه مستثنى هذه الحقو حكم ما سباه نعم ونما تنمو في كلام حتى نتمنى ونقول إلا بناء على السنة الجارية إذا كل بناء نعم اعيد الاموريه اما بناء على السنه الجعليه الذي جعل مبدا سنته في محرم سنه جعليه يعني. وفي محرم استدان في رجب رجب وسنته تعتبر متى محرم الاتي ورجب الاتي لا محاله هذا يستثنى دينه من ربحه، لماذا لان عام الربح في السنه الجعليه سابق على الربح سيعد الدين في سنه الربح وليس في سنه السلف صار واضح الامر على السنه الطبيعيه بل الدين ليس في عام الربح فلا معنى استثنائه من الربح اما على حساب السنه الجعليه فعام الربح يبدا قبل الربح فاذا كان عام الربح يبدا قبل الربح اذا الدين من سنه الربح لا من سنه اخرى فاستثناء صار راضي وكذا الكلام في النذور والكفارات. صاحب العروه البس سر يقول بين أو نذر أو كفاره ميفرق. حكمهم من السنين السابقة ومن هذه السنة التفصيل في النذور والكفارات. فلا ينبغي التوقف عن الفتوى بل الأظهر الأقوى هو وجود إخراج الخمس بالنسبة إلى النذور والكفارات إن كانت ديون من سنين سابقة هكذا يقول سيدنا قبل السرعة إن كانت ديون من سنين سابقة فلا تستثنى. وإنما الذي استثنا اداؤها بس بقيه الدين وان كان الدين من هذه السنه استثنا شنو هنا هذا فطور لكن اذا لم اذا اداها لا اذا لم يؤدي بيان ذلك ظاهر عباره سيدنا خذ بالسره هنا خلافنا بنا صاحب العروه هكذا يقول هذه الكفارات من سنين سابقه او من هذه السنه صاحب العروه هكذا يقول اداء الدين من المؤونه اذا كان الدين في عام فصولك أو كان سابقا على عام حصول الريف ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الريف أداء الدين مو نفس الدين وإذا لم يؤدي الدين حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الحوم وكذلك الكلام في النذور الكفارة ظاهر كلام شنو أن نذور والكفارات افترض صارت مال هذه السنة مال السنة إذا النذور والكفارات من هذه السنة لكن لم يؤدي ما أده إذا من خضر السنة ظاهر كلام صحيح فالأحط إخراجه الأمصر. نذور عليه كفارات عليه ما أدها من الربح الموجود قفر على نفسه إلى أن انتهت السلام الأحواط إخراجه الخمس يعني ما تستطيع منه سيدنا قد السر يعلق على هذا الكلام يقول ليش قال الأحواط إخراج الخمس مفروض يقول يجب الخمس ونقول الأحواط ليش آه. باعتبار أن صاحب العروية وهم هكذا أن الوجوب نفسه يجعلها مؤونة وإن لم يؤدي مسبق هذا الكلام ألا يجب عليه أن يسدد الكفارة والنذر؟ ويجب عليه نفس الإلزام الشرعي يجعل الكفارة والندر مؤونة وإن لم تسدد فعليه إذا لم تسدد الكفارة والندر إلى نهاية السنة يجب عليه أخراج الأحوال تأخراج القومة لماذا لاحظ اخراج الخمس لانه لا مجرد الالزام الشرعي كافيا في شنو في جعلها مؤونه سيد ايمانه لا يتذنى ذلك يقول المؤونه ما صرف بالفعل فمجرد الالزام الشرعي لا يجعلها مؤونه جزمان لانها لم تصرف بالفعل حينئذ على كلام سيد لا تستثنى بعد النذور والكفارات لا تستثنى ما لم يؤدي شنو ما لم يؤدي الخمس فيها عطفا ما لم يؤدي الربع في تسديدها صار واضح الكلام هنا نكوننا تأمم مع السلبي سبق منك يا سليم أن سائر القروبات سبق منك أن سائر القروبات معونة ماكو تفصيل أوه إذا كان سائر القروبات معونة أي فرق بين أن يستدين للمؤونات وبين أن ينذر أو يكفل هو ما يستدين شنو الفرق؟ شنو الفرق بينهم و شنو انت هكذا تقول إذا ربح ألفا ثم استدان للمؤونة استدان ألف أخرى للمؤونة هنا نفس الدين يستثنى من الرفوان لم يؤدي أدّين بنفسه مؤونة لأنه للمؤونة فدّين بنفسه مؤونة وإن لم يسدد ما شو يقول بينما إذا ربح ألفاً وراح نذر أو كفّر أو مثلاً عمل عملاً يستوجب كفّرها عليها أوه وبعدين ما سدد يقول ما تستثنى إذا لم يسدد ما يستثنى نفس الكفّار والنذر ما تعد مؤونتان ما لم يصر إليه من أرشك الكرامين وهذا من الكرام إذا كانت القربات بنفسها مؤنان فحينئذ استدانته ألفا بالاكل والشر لا تفترق عن نذره على نفسه أو عمله عملا يوجب الكفاره وإن لم يؤديه الجميع يعد أد أد دينا للمؤنان صار الجميع مصداق للدين للمؤونة فنفس سُلْكَ والنذر مستثمات لا أداؤهما مستثمات أضرب المسألة الثانية والسبعون نقرأ هذا راح أكون مكننة أتى حصل وكان زائدا على مؤومة السناء تحلق رئيس وضوض وإن جاز له التأخير في الأداء إلى السناء فليس تمام الحول شرطا في الوجوب وإنما هو إرضاق بالمن باحتمال فجد بمعونة أخرى زائدا على ما ظناه فلو أسرع المسألة الخلافية هو هذا أنه إذا حصلت هل يجب الخمس فيه من حين فصوله وإنما الشارع يطول ارفعكا بك لعلك تحتاج لها الأموال فأنا أقول بطلع الخمس قال أنت قد تحتاجها الخمس يصرف هذا الرف بما أنت السنة وما يفضل تفع خمسة أو أنه لا خمس في المال اصلا إلا بعد تمام السنة هل الخمس ثابت في المال بالأول السنة أو الخمس ثابت بعد تمام السنة أي فرق بينهم الفرقة. الذي يقول بأن الخمس ثابت منذ ظهور الربح يقول هنا حكمان فكم وضعي فكم تكليفي اي مساله دقيقة حكمان عندنا فكم وضعي فكم تكليفي. ثبوت الخمس في هذا المال يعني اشتراك السادة والإمام معك في هذا المال هذا حكم وضعي أما متى هو هذا الحق هو هو هو هؤلاء يقولون بمجرد حصول هو هو معك هو هو هو هو هو لكن هل يجب عليك إخراج حق السادة والإمام من الآن التكريفي لا هذا فالحكم الوضعي من الآن الحكم التكريفي لا. يترتب على هذا شنو أن جواز الصرف في المؤونة جواز الصرف في المؤونة من باب تنازل السادة والإمام عن حق يعني جواز مالكي مو جواز شرعي مو جواز قانوني جواز مالكي يعني انت ربحت ألف مالف السادة والإمام شنو؟ مائتين وخمسين أو حقا مائتين السادة والإمام يقول لك أذنا لك في أن تتصرف فيما نحن نملك فيما امتلك لك ثلاثة مائتين بعدين إذا فضل شيء هذا شنو معنى أن جواز الصرف المأون جواز مالكي؟ في برد أخرى إذن من المالك للخمس موجب شرعي جواز الصرف المأون اللي يعبر عنه بقاعدة الارفاق يعني إذن من مالك الخمس في أن تصرف مقدار الخمس في المأونة. بينما على القلح أنه ما مركب خمس في هذا المال لا تكليفاً ولا غضاً لا باتنا السنة بعد نهاية السنة يبتد أصلاً الآن لا تكليف والأراض يعني الآن والسنة دينام ما إليهم شيء ما ليهم حق حينئذ يكون الجواز الصرف إذا كان ما إليهم حق فإن يتصرف في مال الناس مسلطون على هذا هناك يكون الجواز جوازا مالكيا من باب إذن مالك الخمس هنا يكون جواز شخصا شعري والفرق بينهما في الثامرة هو هذا أنه بناء على القول الأول ما يجوزك تتصرف في هذا المال في غير المال عندك ألف ملق الثالوثان حق لا تستطيع أن تصرف هذا المال بعد تعلق الخمس به إلا في موانته ولو أردت أن تصرفه مو مال مو مال أو أردت أن تسرف فيه أو تبذره تصرف في حق الغير في غير ما أذن فيه. أما بناء على القول الثاني أن لا حق لهم إلا بعد سر السر صار واضح؟ هذه سمرت خلاص يقول سيدنا خدّس سرَّا بأنّه ينبغي التكلم في مقامين أحدهما في زمان تعلق القوم زمان التعلق يعني مقصود الحكم الواضحي أنه حين ظهور الربح أم بعد انتهاء السنة هذا المقام ثانيهما أنه بناء أن على الأول أنه من حين ظهور الربح يعني إن ثبت الحكم الواضحي يثبت الحكم التكليفي لو لا الحكم التكليفي بعد تمام السنة يجوز له التأخير يعني ماكو حكم تكليفي ما يجوز للتأخي يعني هناك حكم تفليفين هذا مقام الثاني أما المقام الأول وهو الكلام حول الحكم الوضعي المعروف والمشهور أن التعلق المستتبع لحصول الاشتراك يتعلق مستتبع يعلم دقة بالتعبير ولعله سهن قلم الناسخ بهذه مو تعلق مستتبع لحصول الاشتراك هو الاشتراك بعد اشتراك بعد الحكومة أنه معنا الحكم الوضعي لأنه بمجرد روح حصل اشتراك بعد مو تعلق مستتبع لحصول الاشتراك هو اشتراك بعد بين المالك ومستحق في الخمس إنما هو من أول ظهور الربح ونسب الخلاف إلى الحلي في السرائر وأنه ذهب إلى أن التعلق آخر السنة وهذا على تخذير صدق النسبة لا نعرف له وجه صحيح فإن الآيات بضميمة الروايات ظاهرة في أنه بمجرد صدق الغنيمة يجب الخمس فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله يخمسه بمجرد أن يصدق لي أنه غنيمتون يثبت فيه الخمس على نحن لحكم الله والخمس في كل ما أفاد الناس من قليل كما أن الروايات وعمدتها مؤثقة سماعه ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس أيضا ظاهرة في ثبوت الحكم بمجرد صدق الفائدة الذي هو أول بغرر وليس بإزاء ذلك ابن إدريس على فرض صحة النسبة يستدل على أن ثبوت الخمس متأخر إلى نهاية السنة يستدل بماذا؟ يستدل بوجهين وإن كان سيدنا ذكرنا بوجه الله على الوجه الأول أنه ما يستطيع ان الوجه يجب الخمس حين صدق الرف، صدق ما يصدق على حمده ولي لا يصدق الرب إلا لأعتبار المؤمنين ثم يصدق ربح ألفين لأمار بحوان ربح على مشاوير وقال مكان مكان إذا مرت سنه وعنده قالوا إيه ربح إيه ربح وعليه نفقة عياله وعطاله وسد دجونه وقفاقاته ونسوره هذا ربيح هذه النقطة المهمه في كلام الريس وهي اللي ما تعطيه فيه يناقش قاطر صدق عنوان الروح ما ربيح كما ان السيد سابقا في الدين قال ما ربيح أو سابقا يقول السيد هكذا أنه إذا ربح ألفا ثم استدان يقول وين ربحه على دين قال لي يجدين عرفا لا يقال ربح مع وجود النفقات اللازمة على عاتقه ما يقال ربي فأصلا لا يصدق عنوان الربح إلا باعتبار السلام فحن معكم أن ظاهر الأدلة أن موضوع الخمس عنوان الغنيمة لكن هذا العنوان ما يسلط إلا بعد 8 السنه هذا هو الوجه الأول وهو المهم. الوجه الثاني هو الذي تعرض له سيدنا خذي السر أنه قال حبالة إنما الخمس بعدل ال... ظاهره بعد انه أنه قاصل حكم وضعين يعني تبقى الله على المهمة مو الحفو التبني بما لموني حفو الوضع قابل انما الخمس بعد المائة اصلا لا خمس لو ولا تكليفا الا بعد المائة <تصفيق> ومن خلال هذين الشيئ قد يستدل على كلام ابن بهذين بهذه ولكن من الظاهر ياتي الكلام عليه بعديا زمانيا بعد